وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَى فَادْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَا لُوْعَى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 illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman baghara ala dhalika fa ulai adun walladhina um wa ahdi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 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى مصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترأكهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون